وديعة أدعتها ستردها بالروم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب والليل فعلا والنهار كلاهما انفاسنا فيها تعد وتحسب وجميع ما حصلته وجمعاته وجمعاته حقا يقينا بعد موتك يا ابوي والليل والالام والنهار كلاهما كلاهما رسونا بها وتحسب وت وجميع ما حصلته وجمعته وجمالته حقا يقينا بعد موتك يذهب والروح منك وديعة أدعتها أدعتها سترد بها بالروح وتسلب وغرور دنيا كالتي تسعى لها, تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب هذا من أخبار أولئك الذين سلكوا طريق الغواية كما من أخبار أولئك الذين سلكوا طريق الهداية